لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعدون من حد الله ورسوله وله وَأَهْلُكَ كَانُوا آبَاءٌ أَمْ أَبْنَاءٌ أَمْ إِخْوَانٌ أَمْ أو عَشِيرَةٌ قُلْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نَوَى أَيْدِهِم بِرَوْحٍ مِّنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم وَيَخْرُجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا ارْجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَنِعَتُهُمْ حُصُونٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا اَتَغُومُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتًا بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي نَفَعْتَ بِرُؤياؤِ للآذِ الصَّارِ وَلَوْ لَئِن كَتَبَ اللهُ عَلَيَّ جُمُلَ جَلَاءٍ لَأَذْعَبَنَّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ الآخرة عذاب النار